تتعلق بالأرض ثلاثة خسوف اشراط تتعلق بالسماء اقتربت الساعة وانشق القمر وانشق القمر وإي روا آية يعرض ويقول سحر مستمر اشراط تتعلق بأشخاص يخرج الدجاج.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 ومنها علامات تتعلق باشخاص لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطور الله ذلك اليوم حتى يخرج رجلا من صلب اسمه كاسمي واسم ابيه كاسم ابي يملا الارض عدلا كما ملئت ظلما وجورا محمد بن عبد الله الحسني العلوي حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون شرط من اشراط الساعة فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم اشراط متعددة متنوعة منها شرط عظيم بيّنه الله تعالى في كتابه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 ربنا كشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم ذكرى انا لهم ذكرى الان تتعيضون؟ الان تتذكرون فقد جاء اشراطها فأنا لهم اذا جاءتهم ذكراهم ماذا ينفعهم تذكرهم الان بعدما وقعت الاشراط وتتابعت النذر فأنا لهم اذا جاءتهم ذكراهم يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه انا لهم الذكرى كيف تنفعهم بعدما جاءتهم علامه عظيمه تدل على قرب قيام الساعه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 وقد ألقي جسده النحيف على الأرض على الرمضاء يعذب لأنه قال ربي الله يمر بنخلة فيرى على جذعها سمية مربوطة وزوجها عمار وابنهما ياسر انذرهم ودعاهم وخوفهم فلم يستجيبوا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 اذا قرأ قوله تعالى فرتق يوم تاتي السماء بدخان مبين قال هو ما اصاب قريشا لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لا بل ذاك دخان وسياتي دخان اعظم ذاك دخان يسير خيل الى قريش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 الكبيره الاشراط الكبرى العشر لم يذكر من هذه العشر ايات تطاول الناس في البنيان وان ترد الامه ربتها وان يكثر المال حتى يفيض بينهم كلا فهي ايات صغار انما ذكر الايات العظام التي اذا وقعت فالتي بعدها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 ويقولون هذا عذاب اليم ويدعون ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون الان تؤمن لما تحول الغيب الى شهاده امامك الان تؤمن الان تصدق بالنبي الان قال الله انا لهم الذكرى انا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين